يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين علمنا في كتابه الكريم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين محمد صلى الله عليه وسلم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 وقد وجه الشعب المصري بالأمس رسالة إلى كل أحد يتكلم باسم الشعب يقول أنا أتكلم باسم الشعب وجه الشعب المصري بالأمس رسالة لكل أحد يتكلم باسمه من النخبة الذين صدعونا أو من الحزبيين الذين واجعوا رؤوسنا أو من الإعلاميين الذين يخرجون لنا بالليل والنهار من شتى الفضائيات بل كل الفوضويات شعب المصري بالأمس وجه رسالة إلى كل أحد يتكلم باسمه من النخبة من الحزبيين من الإعلاميين وقال لهم جميعا لا يحق لأحد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 من غير نص فلان شهيد عندنا شهيد القرى وشهيد الخناقات وشهيد الفتن وشهيد الغناء وشهيد المصلح ما هذه الفوضى ما يستطيع أحد أن يقطع لأحد بشهادة من غير نص